اقرا واقرأ اقرؤوا واختموه اقرؤوا واختموه كل ليله من ليالي رمضان بالتاني ردلوه في خشوع في خضوع هذا شهر بالتلاوة عطروه واملاهوه اقرؤوه واختموه اقرؤوه اختموه واختموا اقرؤوا